أو بالله ابن الشيطان الرجيم yeah. Yeah. وإذ يا مريم ان في ما يا ماو يا منم الله اون فكيو اقركيو الصبقي على النساء كي ذلك من أنبال الضيب نوحي إلي اسمه المسيح عيسى بل مريم وآتين في الدنيا Yaqallimun nasthi man diwand laul لَفَنِيَ اسْرَارُ نُزُلِ إِن قَضَى ذُمُلُ دَايَتٍ بِمُرْقِ I'm وَنَنبِئُ